بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقته النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقالوا وَتَقُولُ اللَّهُ رَبَّكُمْ لَا تُقْرِجُهُنَّ مِنْ بُنُو تِهِنَّ وَلَا يَقُولَنَّ إلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَاجِنَةٍ وَتِكَاحُدُودُ اللَّهِ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 بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله لكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مقرجا ويرذقه من حيث لا يحتسبه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 نسائكم إن عتبتم فعدتهن ثلاث أشهر ولا لم يحب وودات الأحمال أجلهن أي ضع حملهن وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ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 أذورهم واعتمئوا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعة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 سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا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 الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعنوا الصالحات من الظلمات إلى الناس وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَدَاءُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من